يا وجودي وجد من صاح يبكي والديه كل ما ناظرت حاله همومك تحتويك ك قلبك يحبك يهتويك كل ويا وجود اللي من الشوق يهتويه ولبل ولا هو وصل النيتسي ما ما والحب ولا ويا ما الشوق صدع قد وجود من أنه تنصح من بل ووصلك لتذيك حبك و لا هو يهتويك ل ما تنصاه بالوصل والحب النزيه صد عن وصلك و حبك ولا قد لد فيك وانت ناسيته و ق ف ي ت قلبك س ج فيه و ضاقت الدنيا بوجهك و ضيمها عليك و كان تبغى شوري العشق دربه لا تجيه العواذل في طريقك و قدمك تحتريك فالظلام وفي خفا الليل سودان الوجيه يفسدون اللي من الشوق متعبه يديك فالظلام وفي خفا الليل سودان الوجيه يفسدون اللي من الشوق متعبه يديك تحتزملك ب ا ل ن م ي م ة وظهرك تكتفيه واكبر مناهم تفرقهم وتضحك عليك وانت يلي مالك مع البشر زين وشبيه ارحملي من عن الوقت يشتاق ويجيك مايدور غير قربك وهجرك مايبيه وانت تقضي عنه وتروح للي مايبيك وكل ما صديت قدمه من الحب النزيه قال جعل الله على الوصل والحب يهديك